و ن س أ ل ه جل في علاه أ ن يبارك لنا ولكم في ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ و ق ا ت وان يجعلها لوجه ه خالصه ونحن في هذا اليوم يوم الجمعه ة ونحن في ذ ا ا ليله السبت الموافق للسادس م نلتقي ا ش وعشرين ه ر واربعمائة السابع عام ثمائن الألف ل بعد ن هذا اللقاء المبارك إ ن شاء الله تعالى عبر هذه ا ل و س ي ل ة نتواصل ونتذاكر س و ي ة في العلم ومثل هذه اللقاءات ا ل ن ا ف ع ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله يحسن فيها أ ن يتذاكر ا ل ا خ و ة س و ي ة ج م ل ة من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة و إ ن كان المقام لا يتسع للاتيان عليها جميعا ولكن كما يقال حسبنا من ما حاط بالعنق أو من ما حاط بالعنق بالعنق السوار حاط القرارة حاط أو ف أ ق و ل بارك الله فيكم لا يخفى على أ ح د ما يعانيه أ ه ل ا ل إ س ل ا م في كل ب ق ع ة من بقاع ا ل أ ر ض ا ل آ ن ولا يخفى أ ظ ن على أ ح د ما يعانيه أ ه ل ا ل س ن ة على وجه الخصوص في هذه المجتمعات وازيد في الاختصاص و ا ل خ ص و ص ي ة ما يعانيه أ ه ل العلم من أ ه ل ا ل س ن ة في عموم هذه ا ل أ و س ا ط ولهذا ا ل م ت أ م ل في حديث رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أ ن س رضي الله عنه يظهر له جليا يظهر له جليا أ ن م ا تعيشه ا ل أ م ة إ ن م ا هو أ م ر قد بينه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال في حديث أ ن س المشار إ ل ي ه آ ن ف ا والمخرج في الصحيحين قوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن من أ ش ر ا ط الساعه ة أن يرفع العلم ويثبت العلم ا ل ج ل أ ن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا أ وهذا ي ظ ر الزنا و ه الحديث أ ي ض ا خرجه الشيخان من حديث أ ن س رضي الله عنه من طريق ش ع ب ة شعبه عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال لاحدثنكم حديثا لا يحدثكم أ ح د بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ ن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد والشاهد من حديث أ ن س المذكور آ ن ف ا قوله صلى الله عليه واله آ ل وسلم ه من أشراط الساعة إن أ ش ر ا س ا العلم ع يرفع ة أن ي و ظ ر فذكر الجهل الله صلى عليه وآله وسلم آ ل ه و هنا أ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ و من أ و ا ئ ل علاماتها رفع العلم وظهور نقيضه أ ل ا وهو الجهل وهذا أ م ر لا بد منه وقد بينه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بين ك ي ف ي ة رفع العلم في حديث عبد الله بن عمر بن رضي الله عنه المتفق حديث رضي عليه عبد عمر العاصر عنه بن بن الله الله حيث قال إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا إ ذ ن في ا ل ت أ م ل في هذا الحديث يظهر لك جليا أ ن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور و إ ن م ا هو بموت العلماء وموت ع حملته وبقاء الجهال الذين ت ع ا ط و ن مناصب العلماء في ا ل ف ت ي ة والتعليم فيفتي هؤلاء بالجهل ويعلمونه فينتشر بين العباد الجهل ع ب ا ا د ل ويظهر ولا بد كما نص على هذا ا ل ع ل ا م ة القرطبي رحمه الله في المفهم و إ ن من المسلم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه أ ن ه إ ذ ا رفع العمل ل رفع ا ع معه ل م أ و رفع العمل به إ ذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد رفع بموت حملته و أ ه ل ه وظهر اهل ل ج وظهر أهل الجهل لهذا نجد أ ن ا ل ع ل ا م ة القرطبي رحمه الله يقول في المفهم ف إ ن ه إ ذ ا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال ف أ ف ت و ا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل فذهب العلم والعمل و ا ل م ت أ م ل فيما خرجه الدارمي في سننه ب إ س ن ا د صحيح عن هلال بن خباب رحمه الله قال س أ ل ت سعيد بن جبير ما علامه هلاك الناس قال إ ذ اذا هلك علماؤهم إ هلك علماؤهم فمتى م انتهى ا كلامه أ ق و ل فمتى ما هلك هر... من... العلماء و ماتوا لا شك و لا ريب في أ ن يورث ذلك عند الناس اضطرابا عظيما فيتصدر الجهال فيفتون الناس بالجهل و هم يعلمون أ ن ه جهل بل بعضهم لا يعرف لعله أ ن ه جهل و لكن يفتي به و العياذ بالله اتباعا للهوى و لهذا خرج ابن ابي ش ي ب ة في مصنفه عن الامام الشعبي انه قال لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يصير العلم جهلا و الجهل علما و إ ن من ا ل أ م و ر ا ل م ت ل ا ز م ة و ا ل م ل ا ز م ة لهذا المعنى الصحيح أ ن بعض ا ل ع ل م من أ ه ل ا ل س ن ة قد يكون بين أ ظ ه ر الناس و هو يعيش بينهم و لكن الناس بمعزل عنه و بعد و ابتعاد و يسعى في ذلك اناس والعياذ بالله في تقبيح فتاويهم في اسماع العامه تنفيرا عن السنه واهلها وقد اشار إ ل ى هذا المعنى العلامه الشاطبي رحمه الله فقال ر ح م ة الله عليه إ ن من مسالك أ ه ل ا ل أ ه و ا ء تقبيح كما في الاعتصام قال تقبيح فتاوى العلماء في أ س م ا ع ا ل ع ا م ة لينفروهم عن ا ل س ن ة لينفروهم عن ا ل س ن ة و ا ل أ م ر كما قيل وهو كما قاله رحمه الله وقد أ ش ا ر الحافظ عبد الرزاق في مصنفه إ ل ى معنى دقيق أ س ن د ه عن ا ل إ م ا م الحسن البصري رحمه الله عندما ت م ث ل بيتا فهو قوله ليس من مات فاستراح بميت إ ن م ا الميت ميت ا ل أ ح ي ا ء قال رحمه الله صدق والله إ ن ه لا يكون حيا وهو ميت القلب ف إ ذ ا ما كان العبد جاهلا فانضاف الى الجهل الهوى والعياذ بالله ضل واضل وانعمى ولو كان حي الجسد إ ل ا انه ميت القلب ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان نص من كتاب او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني فالعلم وحملته أ ق و ل ذهاب العلم بموت حملته ثلمه ع ظ ي م ة في ا ل إ س ل ا م فلنجتهد في أ ن نحصل من العلم ما نرفع به عنا الجهل وعن أ ه ل ي ن ا و أ ن نسلك به مسلك أ ه ل العلم ونزداد منه ولذا نجد أ ن ا ل إ م ا م الشاطبي رحمه الله في ك ت ا ب الاعتصام لما تكلم عن طرق الراسخين في العلم حتى نسلكها وحذر من طرق أ ه ل الزيغ كي نتجنبها وذكر ج م ل ة من ا ل أ د ل ة في هذا الباب ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج عند ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند وغيره بسند حسن وقوله وقول رضي الله عنه خطا ل ن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث خطا قال معلقا رحمه الله في هذا الحديث أ ن ه ا خطوط م ت ع د د ة غير م ح ص و ر ة فلم يكن لنا سبيل, سبيل حصر عددها من ج ه ة النقل ولا لنا أ ي ض ا سبيل إ ل ى حصرها من ج ه ة العقل أ و الاستقراء أ م ا العقل ف إ ن ه لا يقضي بعدد دون آ خ ر ل أ ن ه غير راجع إ ل ى أ م ر محصور أ ل ا ترى أ ن الزيغ راجع إ ل ى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر ثم قال و أ م ا الاستقراء فغير نافع أ ي ض ا في هذا المطلب ل أ ن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على ا ل أ ي ا م ولا ي أ ت ي زمان إ ل ا و غ ر ي ب ة من غرائبه الاستنباط تحدث إ ل ى زماننا هذا و إ ذ ا كان كذلك فيمكن أ ن يحدث بعد زماننا استدلالات أ خ ر لا عهد لنا بها فيما تقدم لا سيما عند ك ث ر ة الجهل و ق ل ة العلم وبعد الناظرين فيه ا عن د ر ج ة الاجتهاد انتهى كلامه رحمه الله ف أ ن ت ترى ي رعاك الله أ ن ه رحمه الله قد أ ر ج ع ا ل أ م ر في ك ث ر ة ظهور البدع إ ل ى ق ل ة العلم و ك ث ر ة الجهل و صدق رحمه الله فوالله و بالله و تالله لازلنا نرى استدلالات و مقالات لا أ ه د ل أ ه ل العلم قبلنا و لا هم م ن هم معنا بها كما هو حال ه ان شئت قل الخوارج ومن لف لفهم من أ ف ر ا خ ه م أ و أهل التحزب بجميع صنوفهم و أ ل و ا ن ه م و إ ن تسمى هؤلاء ب أ س م ا ء براقه خ د ا ع ة ف ا ل ح ق ي ق ة و ا ح د ة ولهذا قال رحمه الله الشاطبي وهذا ما من جميل ما نقل لما تكلم عن حديث ابن عمرو المتقدم قال قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث ف إ ن ه يدل على أ ن ه لا ي ؤ ت الناس قط من قبل علمائهم و إ ن م ا يؤتون من قبل أ ن ه إ ذ ا مات علمائهم أ ف ت ى من ليس بعالم ف ي ؤ ت الناس من قبله قال وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أ م ي ن قط و لكن ائتمن غير أ م ي ن فخان فقال و نحن نقول ما ابتدع عالم قط و لكن استفتي من ليس بعالم فضل و أ ض ل انتهى كلامه و غفر الله له إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة بتحصيل العلم السني الصافي و نشره بين الناس و الصدع به تنحصر ب إ ذ ن الله البدع وتنكسر ش و ك ة أ ه ل ه ا فوالله ما ع ل ى سيف ا ل س ن ة والعلم رؤوس اهل ا ل أ ه و ا ء من قديم ا ع ه د إ ل ى حديثه إ ل ا وقطعها والتاريخ خير شاهد فانظروا الى م ن ا ظ ر ة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج الحروريه ة لما ا ن ق ش م من وكانوا نحو من ستة آلاف أو آلاف ستة أزيد وما كان معه لما ناقشهم إ ل ا سيف العلم وسيف ا ل س ن ة فعلى تلك الرؤوس فقطع شبهها وهذا ا ل إ م ا م أ ح م د سجن وجلد وعذب على أ ن يقول مقولة على ان يقول م ق و ل ة الكفر ف أ ب ى رضي الله عنه و ج ا ب ه ذلك كله بسيف العلم و ا ل س ن ة ولا زال يقال حتى يومنا إ م ا م اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهكذا الحال في كل المصلحين والمجددين ل أ م ر هذه ا ل أ م ة أ م ر دينها حتى في هذه ا ل أ ز م ا ن ا ل م ت أ خ ر ة تجد أ ن الواحد منهم لم يجمع إ ل ا سلاح التوكل على الله و ا ل ا س ت ع ا ن ة به مع سلاح العلم الصحيح ف أ ظ ه ر الله ذكرهم و خلدهم و ن ص ر بهم الدين فهذا ا ل إ م ا م ع ب د العزيز بن باز رحمه الله و أ خ و ه ا ل أ ل ب ا ن ي غ ف ر الله ل ل ج م ي ع و غيرهم كم غصت بهم ح ل و ق أ ه د ا ل أ ه و ا ء شرقا و غربا شمالا و جنوبا و لا زال أ ف ر ا ح أ و ل ئ ك أ ه د ا ل أ ه و ا ء ينبذونهم من هنا وهناك فما أ ن مات ب أ هؤلاء العلماء إ ل ا وقد ظهر هؤلاء نعم وبداوا يرفعون عقيرتهم جهلا وهوى ا والعياذ بالله ولا زال هذا الحال ل ع كثير يسلكها كما طريقة قديما يقبحون فتاوى العلماء في أسماع لينفرهم فهذه فتاوى للهواء قلنا العامة السنة أسماع العلماء عن فلا بد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة من أ خ ذ العلم عن أ ه ل ه المشهود لهم ب ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل إ م ا م ة و ا ل س ل ا م ة في ا ل ا ع ت ق ا د و ا ل ط ر ي ق ة والمنهاج واظهار ذلك أ ع ن ي مكانه هؤلاء العلماء من ا ل س ن ة بين الناس ف إ ن ه م ا ل ر ا ث و من وجب علينا احترامه وتوقيره وتعزيره و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهم حملوا ميراثه أ ل ا وهو العلم ولهم من الحقوق مثلما لمورثهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما أ ش ا ر إ ل ى هذا و ف ص ل ه ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار الساعات أ ب و ق ل ا ب ة الجرمي رحمه الله فيما خرج ابن أ ب ي ش ي ب ة في مصنفه عنه مسندا أ ن ه قال مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها و ا ل أ ع ل ا م التي يقتدى بها إ ذ ا تغيبت عنهم تحيروا و إ ذ ا تركوها ضلوا إ ذ ن ايها ل ح ب ة الكرام إ ذ ا علمنا ذلك وجب علينا التزام ولزوم منهج هؤلاء العلماء الراسخين الراسخين في العلم الذين أ م ر ن ا الله عز وجل ب سلوك مسلكهم لما ذكرهم مثنيا عليهم لكن لكن الراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم هم الذين ذكرهم وبين ّ طريقتهم الشاطبي رحمه الله فيما تقدم نقله وقال أ ي ض ا الراسخون في العلم هم الثابت ا ل أ ق د ا م في علم الشريعه ة م ا ا ل ث بارك ت ل علم ل أ ق د ا ا م في ش ي ع ة ب ا ر الله فيكم و إ ن من علمائنا كما قلنا ممن غصت بهم حروق أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من المتقدمين و ا ل م ت أ خ ر ي ن عدد كثير ولكن ا ل ح م ل ة ا ل ش ر س ة التي يتعرض لها ل ل س ن ة عموما في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها تنحصر في نسبة هذه الأفعال القبيحة والشنيعة التي نسبة والشنيعة القبيحة صلة في الأفعال بالإسلامي هذه لها لا من قريب أ و بعيد وما ي ف ع ل ه هؤلاء الخوارج الضلال فينسبون ما يفعله هؤلاء إ ل ى ا ل إ س ل ا م بل بعضهم زاد زاد وصفا فقال أ ن ه ا ا ل م د ر س ة ا ل س ل ف ي ة تبا لمن ينسب هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ب ي ح ة ا ل ب ع ي د ة عن الإسلام الحقيقي إ ل ى هذه ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ا ل م ب ا ر ك ة وقد رد على هؤلاء قديما شيخنا ا ل ع ل ا م ة غفر الله له محمد بن أ م ا ن محمد أ م ا ن بن علي الجامي رحمه الله لما كان رئيسا ل م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولما ظهر الخوارج في مطلع هذا القرن في عام 1400 جهيمان و ل ف لفه رد عليهم رحمه الله في م ق ا ل ة ا ل م ن ش و ر ة في م ج ل ة ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة لتلك ا ل س ن ة قال وبلغني أ ن هؤلاء يدعون أ ن ه م سلفيين فقال هؤلاء إ م ا من وجهين الجواب عن هذا من وجهين ا ل رجل ا و ل إ م ا أ ن ه م م ت س ل ف و ن وما أ ك ث ر هؤلاء ا ل آ ن أ ن ا أ ق و ل نعم أ و أ ن ه م ج ه ل و ن ما كان علي ه ا ل ر ع ي ل ا ل أ و ل من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رضي الله عنهم ورد عليهم ردن جميل ا ر ح م ة الله عليه وغفر له وهكذا نحن نقول لهؤلاء أ م ث ا ل ه م و أ ف ر ا خ ه م فعلماء اهل ا ل س ن ة بفضل الله لا زال فيهم الخير فيهم الفضل ولهم ا ل س ا ب ق ة وهم موجودون و إ ن كانوا على قله ة وإن من أولئك من الذين ن العلماء ل ا ت سهام أهل البدعي و ب خ ا ص ة في هذا الوقت المتأخر ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وغفر له فكم غصت به حلوق اهل ا ل أ ه و ا ء في كتاباته و أ ش ر ط ت ه ونالوه بعد قبيل وفاته ورموه ب ا ل إ ر ج ا ء ولا زالوا يتكلمون في ذلك حتى الان آ ن ف و ل ل والعياذ بالله فلا ه خابوا وخسروا ر ع ي ف الألباني أو لا يعرفون الإرجاء أو يعرفون كما قاله ابن عثيمين رحمه الله ا ل ع ل ا م ة ابن عثيمين غفر الله له وكذلك من تلامذته الذين ساروا على ط ر ي ق ة الشيخ رحمه الله و على ط ر ي ق ة سلفه ينصرون ا ل س ن ة و أ ه ل ه ا ويردون على أ ه و ا ء شيخنا ا ل ش ي خ ا ل ل المحدث ع ربيع ا م ة بن ه ا د ي ا ل ل الله له م خ غفر فكم غصت بكتاباته وبردوده حلوق أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فوالله ما عرفنا الشيخ رحمه الله إ ل ا صادقا مخلصا يبحث عن الحق ويرجع إ ن غلط والحق احق بالاتباع فلا يعظم عندنا إ ل ا الحق و أ ه ل العلم إ ن م ا يعظمون لحملهم الحق ولدعوتهم إ ل ى ذلكم الحق فلهم من الحقوق مثل ما لمورثهم فمتى ما وافقوا العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فهم ا ل ق د و ة و ا ل أ س و ة ومتى ما خالفوا حفظ لهم ا ل م ك ا ن ة ورد عليهم الباطل أ و الغلط فانتبهوا إ ل ى هذا ي رعاكم الله ف إ ن هذا من ثوابت اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولا زال اهل ا ل أ ه و ا ء قديما وحديثا ينتحلون هذه ا ل ن ح ل ة ا ل ف ا س د ة نعم ل ز ع ز ع ة هذا الثابت من نفوس الناس وتقدم نقل الشاطب ي لكم وغيره كثير ولعل المقام لا هذا القدر كفاية كان إلى سرد كل ذلك لكن لعل في هذا القدر كفاية لمن كان له قلب يتسع في سرد أ وهو ألقى السمع و شهيد اكتفي بهذا القدر و أ س ا ل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون و ا ل إ ع ا ن ة إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه